بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرت لمن يخشى تنزيلا ممن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 يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُوٓءٌ إِنِّي آَنَّسْتُ نارا لعلي أَتِيكُمْ مِنْهَا بقبس لَعَلِيَ أَتِيكُمْ مِنْهَا النار أَوْ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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصائي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى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 اذهب إلى فرعون إنه طرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آرون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 اناخذ فيه في التابوت فاخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تطر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتن إناك فتونا سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 واخرجنا به أزواجا من نبات شتاء كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفي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 فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرن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 وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى طالب الالق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 وإشرائي لقد أنجيناكم من عدوكم ووأعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها ولكننا فقلفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا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 ان لا تتبعني أَمْرِي؟ امري قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي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 يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذوها قاع صفصفا لا ترى فيها حوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له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 فَإِمَّا يَأْتِي أَنْلَكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَهُ دَايَ فَلَا يَظْلِمُ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَبَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَكَوًى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بايه من ربه اولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن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 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى